وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا اللَّهُ وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِم وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ جُرُ الْعَامِلِينَ أدخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم ولا تهنوا ولا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 Komp x والله لا يحب الظالمين ولو يمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كونتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه أنتم تذرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبت على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزيه الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله الا بإذن الله كتابا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 في سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين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 الله أكبر إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم ذا ضربوا في الأرض أو كانوا وَمَا لو كانوا عندنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله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 وَرَحْمَتُهُ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُّتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر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 وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة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 بصير بما يعملون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 أو لَمَّا أُصَابَتْكُمْ مصيبة قَدْ أُصَابُتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا ذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وما أصابكم يوم انتق الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان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 فالأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم لم يلحقوا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم، إلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. الله أكبر